الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين سيدنا مولانا محمد صلوات ربي عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواننا الطلاب سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته نمضي بتوفيق الله تعالى مع الدرس الخامس. من دروس باب النكاح من مختصر الشيخ خليل بن أسعى وحيث تكلمنا فيما سبق عن أركان النكاح وذكرنا أن من أهم أركان النكاح أو من أول أركان النكاح ركن الولي فهنا نتعرض لذكر الكلام عن شروط الولي التي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه بذكر أبضادها حيث عطف قوله كذير قن على قوله السابق وفسخ تزويج حاكم إلى آخر بمعنى أنه يفسخ تزويج من لم تتوفر فيه شروط الولاية التي ذكر أبضادها هنا على هذا النحو جملة الشروط ثمانية المذهب الحرية والذكورة ويعبر عنها أحيانا بالذكورية الحرية والذكورة والعقل وعدم الإحرامي والبلوغ وعدم الكفر بالنسبة للمرأة المسلمة وعدم السفه مع عدم الرأي وعدم الفسق ننظر إلى هذه الشروط على وجه التفصيل الشرط الأول الحرية بمعنى أن الولية أقرب إذا كان رقيقا سواء كانت سواء كان رقه كليا أو جزئيا مثل العبد المكاتب أو العبد المبعض فإنه لا يصلف أن يكون وليا ونكاحه في هذه الحالة يعني إنكاحه في هذه الحالة باطل يفسق مطلقا بطلقه حتى ولو أن المرأة ولدت الأولاد أو حتى أجازه الولي وهذا شرط لا فرق فيه بين الشريفة والدنيئة الشرط الثاني البلوغ فالصغير لا يكون وليا لأن الصغيرة لا يتولى شيئا من أمر نفسه فكيف يتولى شيئا من أمر الغيط الشرط الثالث العقل فالمعروف أن العقل له دور كبير في التكاليف الشرعية وفي العقود وبالتالي لا تصح ولاية, عق... ولاية مجنون أو معتوه أو ضعيف العقل الشرط الرابع الذكورة فلا, تصح... فلا يصح للمرأة أن تتولى عقد نكاح نفسها أو ابنتها أو أي فتاة تتبعها وينبغي عليها في هذه الحالة أن توكل من يتولى العقد من الرجال ودليل ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي تقدم لنا ذكره لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها أو في رواية فإن الزانية هي التي تفعل ذلك وينبغي عليها أن توكل غيرها في هذا الأمر كما كانت تفعله السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه الشرط الخامس أن يكون الولي حلالا بمعنى أن لا يكون محرما بحج أو عمره لما روية أن عمر ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أراد أن يزوج طلحة بنت عمر بنت شيبة ابن بنت شيبة جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج فقال أبان سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب يعني لا يتولى المحرم عقد نكاح لنفسه ولا عقد نكاح لغيره ولا يخطب امرأة في فترة إحرامه والحكم خاص من الرجل والمرأة الزوج والزوجة والولي الشرط الثالث الإسلام وهذا شرط بالنسبة للمسلمة ولكن فيه تفصيل الإسلام بمعنى أن الولي بالنسبة للمرأة المسلمة لا يصلح أن يكون كافرا والعكس يصلح عند بعض العلماء يعني يصلح للمسلم أن يتولى عقد نكاحة الذنية كما سنتكلم عنه فيما بعد الشرط السابع العدالة هذا الشرط من الشروط المختلف فيها والرشد أيضا هو الشرط الثامن من الشروط المختلفة لأن لان شرط العداله وشرط الرشد فيه خلاف في المذهب مشهور المذهب انه لا يشترط العداله لان الفسق هنا لا يسلب اصلا الولايه ولكن يسلب كمال الولايه فالمصنف يقول مثلا لا فسق وسلب الكمال ومساله سلب الكمال وسلب الـ وسلب الـ هذه مسألة الثقهية ترد كثيرا كما يعبر عنها في بعض المواضع بنفي الكمال ونفي الصحة يعني هناك شيء يؤثر على صحة الشيء من أصله وهناك شيء يؤثر على كماله فالفسق هنا لا يؤثر على أصل الولاية وإلا ضاعت كثير من المصالح بسبب وجود ساشق له بنات ولن يجوج بناته في هذه الحالة ولكن يسلب الكمال بمعنى أن الفاسق الأولى له أن يوكل عنه من يتولى ذلك من أهل الرشد أو من أهل العدالة ومن أهل الصلاح. من للشرط شرط الرشد من الشروط أيضا المختلف فيها فالسفيه لا يتولى العقد عند القائلين بذلك الشرط والمسألة فيها تفصيل سيأتي ذكره هنا بعد أن ذكرنا هذه الشروط على جهة التفصيل نبين مسألة ولاية المرأة على النكاح يعني تعرض المصنف لتفصيل بعض المسائل الخاصة بالمرأة والإحرام والعبد والكافر والسفيه ونحو ذلك ذكر شيئا من التفصيل فلنبدأ بالمسألة الأولى وهي الخاصة بالمرأة المرأة كما قلنا لا يصح لها أن تتولى عقد النكاح لأن من شروط الولي أن يكون رجلا وبالتالي عليها أن توكل غيرها في العقد سواء كانت هذه المرأة متولية بحكم الأصل ككونها الأم مثلا أو متولية بحكم الوصاية أو أي شكل من أشكال الولاية فإذا كانت المرأة مالكة ينبغي عليها أن توكل بكرا حرا يتولى عقد النكاح بالنسبة للملوكة وإذا كانت وصية ينبغي عليها أيضا أن توكل رجلا يتولى العقد للفتاة التي تحت وسافة هذا بالنسبة للوصية والمملكة. بالنسبة للأم الأصل لا يتأتى ذلك، ولكن لا يصح أن تتعدى أُم، مثلا ممن تربي أيتاما زوجها متوفى، حتى ولو لم يكن للفتاة أي ش شخص أي شخص من الأولياء الأقارب، فلا يصح للأم أم الفتاة أن تتعدى وتزوجها بنفسها. وهذا في مذهبنا وفي مذهب كثير من العلماء خلافا لابي حنيفة، كما هو معلوم في مذهبه من أنه يجوز للمرأة أن تتولى عقد النكاح. لكن هنا التوكيل يتأتى ممن يتأتى من المالكة ويتأتى من الوصية وبالأخرى يتأتى من الأمن إجبارا الدليل على مسألة أن المرأة توكل غيرها أن السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها كانت تالي بنات أخيها محمد بن أبي بكر وكانت تقوم على رعايتهن والعناية بيهن ولم يحدث أو لم يروى عنها أنها تولت عقد زواج واحية منهن أخرج ابن أبي شيبة عن ابن إدريس، عن ابن جريش عن عبد الرحمن بن القاسم قال عن عائشة قالت كان الفتى من بني أخيها إذا هوى الفتاة من بنات أخيها هوى الفتاة يعني أراد نكاحها ضربت بينهما سترا وتكلمت فإذا لم يبق إلا النكاح قالت يا فلان أنكح فإن النساء لا ينكحن أو زوج فإن المرأة لا تلي عقد النكاح مرور عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة الثالثة من من, تتولى من, من لا تتولى عقد النكاح وينبغي عليها أن توكل المعتقة بالمعتقة بالكسر هذه ينبغي عليها أن توكل رجلا في تزويج مولاتها التي اعتقتها إذا دخلت إلى مرحلة الولادة كما تقدم الكلام عنها عنه وبالغى المصنف على مسألة التوكيل هذه بقوله وإن أجنبيا يعني ينبغي للمرأة في الحالات المشار إليها سابقا أن توكل رجلا عنها. سواء كان هذا الرجل أجنبيا عن المرأة أو أجنبيا عن الموكل عليها. أجنبيا عن المرأة في كل الحالات السابقة أو أجنبيا عن الموكل عليها في الحالة الأولى والثانية وهي حالة الملك وحالة الوصائف. وهنا إخوات أبناء طلاعت مراحب أن الإسلام في هذه التعاليم يصون كرامة المرأة ويرتقي بها عن أن تتولى هذه الولاية ومسألة تولي المرأة الولايات في الشريعة الإسلامية محل واسع جدا للكلام في الولايات الخاصة والولايات العامة والولايات القضاء ونحو ذلك وخلاصة ما في المسألة أن هذا النوع من الولايات لا تتولاه المرأة على نحو ما رأينا هنا وعلى نحو ما سيطبح لنا إن شاء الله تعالى ونحن نشرح لكم بإذن الله باب القضاء هذا بالنسبة للمرأة بالنسبة للإحرام اشترط المصنف أن يكون الولي حلالا وبالتالي أفاد المصنف في هذا بعد أن الإحرام يمنع هؤلاء الأشخاص الثلاثة من فعل هذه الأمور الثلاثة عندنا زوجا وعندنا زوجة وعندنا ولي هؤلاء ثلاثة هؤلاء الثلاثة إذا كانوا محرمين أو كان أحدهم أحدهما محرما بحج أو عمرة أيا كان نوع الإحرام إفراد أو قران أو تمتع على نحو ما أصلحناه في باب الحج لا يجوز له بحال من الأحوال أن يتولى عقد نكاح نفسه ولا عقد نكاح غيره فلا يتزوج ولا يزوج غيره والمرأة لا تتزوج أيضا والولي لا يعقد عقد النكاح لوليته وبالتالي يمنع الجميع من مباشرة عقد النكاح ويمنعوا أيضا من التوكيل في عقد النكاح أو الإذن فيه يمنعوا من أن يوكل شخصا في عقد النكاح أو يأذن له فيه فلا يتزوج محرم ولا يزوج ولا يوكل من يتزوج عنه وكذا الوضع بالنسبة للولي لا يتولى عقد نكاح ولا يوكل غيره أو يأذن لغيره في تولي عقد نكاح هذا الحكم من بداية الإحرام حتى نهاية التحلل منه وهذا الكلام إخواننا الطلاب سبق لنا أن ذكرناه بشيء من التفصيل ونحن نتكلم عن محظورات الإحرام بالنسبة للعدد تكلم المصنف عن مسألة اشتراط الحرية على نحو ما اثلافنا وبالتالي الرق يمنع من مباشرة العقل ولكن لا يمنع من التوكيل. يعني لو راحثت هنا ابنائنا الطلاب في هذه المسائل ان هناك شروط تمنع من المباشرة ومن التوكيل، وهناك شروط تمنع من المباشرة ولا تمنع من التوكيل، وهناك يعني مثلا المرأة تمنع من المباشرة ولكن توكل العبد. يمنع من المباشرة ويوكل المحرم يمنع من المباشرة ويمنع من التوكيل في نفس الوقت فبالنسبة للعبد انظر إلى هذا التفصيل فيه قالوا إذا تولى عبد الوصاية على إناث أو على امرأة ينبغي عليه أن يوكل شخصا من الأحرار يتولى عقد زواجه ويكون هنا الوكيل في هذه الحالة نائب نائب المكاتب إذا كانت له أمات ينبغي عليه أن يوكل غيره من الأحرار في تزويدها إذا طلب زيادة في مهرها تجبر عيب التزويج أو كان طلبه للزيادة غطة لمهرها سواء كره سيده تلك الزيادة أو التضاعة مثلا لو أن مهر هذه الفتاة عشرة وقيمتها إذا تزوجت أربعين وقيمتها بدون زواج خمسين فأراد المكاتب أن يزوجها بخمسة وعشرين فهذا جائز ولا إشكال فيه ومحل هذا كلي إذا وكر العبد المكاتب وغيره في العقد لكن ما الحكم لو تعدى المكاتب وباشر العقد بنفسه قالوا هنا لابد من فشخه حتى ولو أن السيد أجاز العقد فيما بعد بالنسبة لمسألة شرط الإسلام التي تقدم ذكرها قالوا كفر الولي يمنع من صحة عقد نكاح وليته المسلمة لا فرق في ذلك بين الذنين والمرتد والحربي عندنا آية فريحة في سورة النساء الآية رقم 41 يقول المولى سبحانه وتعالى فيها ولن يتعالى الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وبالتالي الكافر لا يتولى نكاح ابنته المسلمة أو وليته المسلمة عكس هذا الفرق لا يتولى المسلم انكاح غير المسلمة لعموم قول الله تعالى ما لكم من وليتهم من شيء إلا في التفصيل الآتي والاستثناءات التي سنذكرها لو كان المسلم أمة كافرة أو معتقة كافرة فيجوز له أن يزوجها بشرط أن تكون المعتقة من غير نساء الرجال الذين يدفعون الجزي بأن أعتقها وهو مسلم ببلاد الإسلام لكن لو أعتقها وهو كافر ثم أسلم بعد ذلك فحينئذ لا يزوجها إلا أهل الكفر. إلا أن تصل فتزوجها المسلم. يجوز للكافر أن يتزوج وليته الكافرة لمسلم أو لكافر. فإن لم يقل الكافرة ولي كافر، يتولى إنكاحها الأساقفة من آن دينها. فلم عن تزويجها، ترفع الأمر للسلطان ويجبرهم على التزويج لأن هذا من رفع التضارم الذي من الظلم الذي ينبغي أن يُفضى. ولكن لا يصح للحاكم أن يجبرهم على تزويجها من من مسلم. وهذا طبعا في اليهود والنصارى لاحظ أن المسألة الأولى نحن عندنا الشرط الرئيسي في المسألة أن الإخلاء لكن في المسألة الأولى هنا المسلم يجوز له أن يزوج الأنا الكافرة أو المعتقل الكافرة بالشروط التي تقدم ذكرها والمسألة الثانية بالنسبة للكافر يزوج وليته الكافرة وإلا يعني إن الزواج ويزوجها الأثاقفة وإلا أجبره الحاكم على الزواج لكن الحاكم لا يجبرهم على, إنها... على أنهم يزوجوها من شخص مسلم لو تعد المسلم وعقد النكاح على وليته الكافرة لكافر مثلها بعد أن سلمنا له بأنه لا يمسلوب عنه فهذا الزواج لا يتعرض له والدليل من المعقول أننا إذا لم نتعرض لهم في الزنا إذا لم يعلنوه فالأحرى أن لا نتعرض لهم بهذا النكاح يعني إنسان يعني إنسان مسلم ولو ابنة كافرة فخطبها كافر فعقد لها المسلم بهذا الأمر على هذا النحو نحن نسلم بأن المسلم بالنسبة للكافرة وليت مسلوب عنها لكن لو تعدى وفعل فلا ينقل هذا الزواج أو لا يفسخ هذا الزواج لكن لو كان العقد لمسلم فالنكاح يفسخ مطلقا خلافا للإمام أصبغ الذي يقول بعدم الفسخ يعني لو إنسان مسلم وعنده أمرأة ذنية بنته ذنية فعقد لها النكاح على مسلم في هذه الحالة يفسخ النكاح مطلقا إلا ما كان من خلاف عن أصبغ بعدم الفسخ تقدم لنا شرط الرشد وذكرنا أن الرشد من الشروط المختلفية ومشهور المذهب أن الرشد لا يشترض هنا يذكر المصنف أن السفيه لو كان ممن له رأي يعني عنده عقل ودين ووجود العقل والدين في السفيه لا يتنافى مع وقوع السفة يعني يمكن يكون عاقل متدين، لكن عنده نوع من السفة فقالوا السفيه ذو الرأي هذا يسموه الفقه السفيه ذو الرأي. لو عقد نكاح وليته يجوز أن يمضى هذا النكاح إذا أذن له الولي وهذا استحسان في المذهب إن لم يكن للشفيه ولي وكان الشفيه ذو رأي فالنكاح هنا جائز اتفاقا لكن السفيه الذي رأيه ضعيف يفسق نكاحه. كل من تقدم ذكرهم من أصناف الأولياء الذين وروا بذكر شروط أضادهم قال المصنف عنهم أنه يصح توكيلهم بالزواج للجميع صح قال المصنف وصحة توكيل زوج الجميع, زوج الجميع لا ولي إلا زوج هذا النص فيه مسألتان المسألة الأولى كل من تقدم ذكره لمن لا يجوز لهم أن يعقدوا عقد النكاح من جهة المرأة بسبب نقص فيهم يجوز لهم أن يكونوا وكلاء من جهة الزوج فيقبلوا له إلا المحرم فقط على نحو ما تقدم يعني كل شروط السابق ذكرها والتي ذكرنا أبدا من كلام المصنف على نحو ما سأقرأه عليكم يجوز للزوج أن يوكلهم فيقبلوا عنه في النكاح إلا المحرم فقط ولا يتولى أي شيء من النكاح المسألة الثانية ولي المرأة لا يجوز له أن يوكل على نكاحها إلا من يكون مثله في استكمال الشروط السابقة فلا يوكل كافر ولا يوكل عبد ولا صري ولا امرأة لأن الحق في الولاية لله عز وجل بعد أن شرحنا لكم إخوانا الطلاب هذه المساء نقول لكم أو نقرأ عليكم نص كلام مصنف رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله كثير كذيرق وصغر وعته وأنوثة لا فسق وسلب الكنالة ووكلت مالكة ووصية ومعتقة وإن أجنبيا كعبد أوصية ومكاتب في أمة طلب فضلا وإن كره سيده ومنع إحرام من أحد الثلاثة ككفر لمسلمة وعكسه إلا لأمة ومعتقة من غير نساء الجزية وذوج الكافر لمسلم وإن عقد مسلم لكافر تركاه وعقد السفيه ذو الرأي بإذن وليه وصح توكيل زوج الجميع لا ولي إلا كهو انتهى كلام المصنف الذي تقدم لنا شرحه إخواننا الطلاب بعد ذلك نتكلم عن مسألة الإجابة للكفئ في الزواج التي قال فيها المصنف رحمة الله تعالى عليه وعليه الإجابة لكفء هذا بالنسبة للولي وعليه الإجابة لكفء وكفءها أولى فيأمره الحاكم ثم زوجه ولا يعضل أب بكرا برد متكرر حتى يتحقق وإن وكلته ممن أحب عينها وإلا فلها الإجازة ولو بعد للعكس والابن عم ونحوه ونحوه تزويجها من نفسه إن عين بتزوجت بكذا وترضى وتولى الطرفين وإن أنفرت العقدة صدق الوكيل إن ادعاه الزوج مضمون هذا الكلام من المسائل أن ولي المرأة البالغة إذا كان من غير الأرض من لقية الأولياء يتعين عليه أن يجيب المرأة في نكاحها إذا أتاها زوج كف لأن عدم زواجها من هذا الكف مع كونها مضطرة إلى ولاية أبيها يرتب ضررا بها والشرع يمنع الضرر ابتداءا ويرفعه إن وقع وعندنا النص صريح في الحديث لا ضرر ولا ضرار كذلك الحال لو جاء كفء آخر للولي يقدم كفء المرأة على كفء الولي فلو رضيت السيد مثلا بكفء في الدين وكان دونها في النسب وجاء العبد أو الولي ورده هنا يزوجها الإمام يعني هنا مسألة الكفاءة أنا سنتكلم عن مسألة الكفاءة بالتفصيل فيما بعد هنا مسألة مسألة الكفء لو جاء من ناحية الزوجة وكان مكافئا لها في التدين لكن دونها في النسب هنا المكافئة غير موجودة بالنسبة مع الولي في هذه الحالة لو أن أو الولي رد الزوج أو رد هذا الزوج ينبغي على الحاكم أن يزوجها منه <تصفيق> قالوا ولماذا اعتبرت كفاءة الزوجة دون كفاءة الولي قالوا لأن كفاءة الزوج للزوجة هي التي تتسبب في دوام العشرة أو كثرة دوام العشرة وحسنها يعني إذا كان الزوج متدين فهو كفء للزوجة المتدينة وبالتالي سيمنعه تدينه عن أن, أن يظلمها إن كرها لم يبغضها وإن أحبها أكرمها ولذلك الحاكم يأمر وليه هنا بتجويج المرأة في الصورتين المذكورتين صورت لو أتها ولي لو أتها كفء من طرف الولي أو صورت لو تعارض كفءها مع كفء الولي وامتنع الولي عن التجويج لو امتثل لا إشكان في الأمر ولو رفض يسأله الحاكم عن سبب الرفض فقد يكون السبب الذي يبديه سببا له وجهه إن لم يبدي سببا له وجهه ورفض فيعتبر عاضلا برد أول كفء لها وعليه فالحاكم له الحق في تصرفين واحد من اثنين يأما الحاكم يزوجها بعد أن يثبت عنده ما يتعلق بأمرها يأما يرد العقد لغير العاضل من الأولياء ومدام وصلنا إلى الكلام عن مسألة العضل فلنتكلم عن العضل بشيء من التفصيل وإن كان مصنف رحمة الله تعالى عليه لم يتعرض له على وجه التفصيل العضل في اللغة له معاني حيث يطلق العضل على ما يتعلق بالولي ويطلق العضل أيضا على ما يتعلق بالزوج فعضل الولي يقال عضل الرجل أيما يعضلها ويعضلها عضلا وعضلها يعني منعها الزواج ظلما وهذا هو المراد في قول الله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا طرادوا بينهم بالمعروف هذا خاص بعض الأولياء يرد العضل أيضا في لغة العرب والمراد به مدارات الرجل لزوجته وعساءة عشرتها حتى يضطرها بذلك إلى أن تفتدي نفسها منه بمهرها الذي يدفعه لها والله تعالى سمه أيضا عضلا لأنه يمنعها حقها من النفقة وحسن العشرة كما أن الولي إذا منع منعها من التزويج سمي أيضا عاضلا عضل الزوج وارد في سورة البقرة في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوا لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا إذن العضل الوارد معنا في الباب هنا في هذا المقام هو العضل الخاص بالولي وهو المنهي عنه بنص قول الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلون أن ينكحن أزواجهن إذا طرادوا بينهم بالمعروف ذلك يوعو به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أذكى لكم واطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون وورب في سنة نزولها حديث عند البخاري بسنة عن الحسن قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا قضت عدة عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدا وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية فلا تعذروهن فقلت الآن أفعل يا رسول الله قال فدوجها إليها انظر للقصة تجد ان العضل هنا ليس عضلا في الاساس من بدايته لفتاة او لمرأة ستتزوج اول مرة ولكنه عضلها ان تعود الى زوجها الاول بعد ان طلقها وانقضت عدتها وظل الصحابي معقل بن يسار رضي الله تعالى يذكر له الكرم وانه فعل معه كذا وكذا وحلف وتألى ان لا تعود اليه فأنذر الله سبحانه وتعالى هذه الآية للتشريع لحل هذه المشكلة في ذلك الوقت ولتكون نصا صريحا للأولياء أن ينتهوا عن أن يعضلوا بناتهم أو مولاياتهم مسألة العضل لو أن الأب أتى خاطب اثنين في ابنته ورده هل يعتبر هذا من العضل حتى يتتضح الصورة لأن كثير من الأباء يردوا خطابا كثيرين وبعض الآباء يرد خطابا أو اثنين أو ثلاثة للمصلحة. قالوا لا يتحقق عضل أبي في ابنته المجبرة إذا قام برد خاطب أو اثنين. لماذا؟ لأن الأب جبل على الحنان والشفقة، ولأن المرأة جاهلة في مصالح نفسها، فربما كان الرد لعلم أبي من حالها أن هذا الزواج لا يتوافق معها، وبالتالي لا يكون عضلا إلا إذا تحقق له إذا تحقق منه الضار. وحينئذ يا إما يجبر الإمام على أن يزوجها يا إما يزوجها الإمام وهنا لنا وقفة إخواننا الطلاب مع الأولياء الذين يردون نكاح بناتهم لأسباب لا قيمة لها فقد حدث كما سمعنا من بعض مشايخنا رحمة الله تعالى عليهم أن أحد الآباء ظل يرد عريس ابنته مرارا وتكرارا هذا لكونه ثقير هذا لكونه قصير هذا لكونه من عائلة دون عائلته والأم من طرفها ترد أزواجا آخرين هذا لكونه ليست لديه شقة أو ليس لديه مسكرا بمواصفة كذا أو كذا المهم ظل هذا يرد هذه ترد حتى عنسة الفتاة وبلغت سن كبيرا وأتاها المرض والعياذ بالله أقعدها عن الحركة ودخلت في مرحلة مرض الموت والفتاة تموت وهذه القصة والله سمعتها من أحد مشايخنا الأجلاء مرارا والفتاة تموت نادت على أبيها وقالت يا أبي اقترب مني فاقترب منها الأب فقالت يا أبي قل آمين فقال آمين قالت قل آمين فقال آمين قالت قل آمين فقال آمين قالت يا أبي أسأل الله تعالى أن يحرم عليك الجنة كما حرمتني من نعمة الزواج ثم أسلمت روحها لبارئها رحمة الله تعالى عليها وهذه قصة مؤثرة جدا نقولها لكل الأولياء الذين يمتنعون عن إنكاح بناتهن إما لرجل ثقير أو لرجل دونهم في النسب أو نحو ذلك مما والعياذ بالله طفع على مجتمعنا المعاصر من المنع لأسباب لا قيمة لها ولا أساس لها فناس هذا الرجل أنها فتاة وأنها أنثى وأنها تحتاج إلى رجل وأن الزواج شيء هام لكل مرأة وكل رجل لأن الله سبحانه وتعالى قد ركب فينا عقلا وركب فينا شهوة كما ذكرنا من حكمة الزواج وفوئله ونسى هذا الرجل أيضا الآيات والأحاديث التي تأمر بحسن التربية وحسن العشرة وحسن تولي الأبناء والبنات ونحو ذلك ونسى هذا الرجل كل ذلك ونسى قول الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله ونسي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا فكانت هذه الواقعة المؤثرة عند وثاة ابنته بالنسبة للمرأة يجوز لها أن توكل وليها محرما كان أو غير محرم أن يزوجها من أحد أو يزوجها مطلقا يعني لها أن توكلهم من أن يزوجها مطلقا تقول له تولى ذواجه مطلقا او تولى دواجه ممن ترعب او ممن تحب وهنا لابد من قيامه بتعيين الزوج قبل العقد ويتلو لو زوجها من غير تعيين اعتمادا على عموم التوكيل فلها القبول ولها الرفض بمعنى ان المرأة اذا وكلت شخص لانه يزوجها ينبغي اذا اتاها خاطب ينبغي على وليها الموكل من قبلها هذا او الوكيل من طرفها هذا ان يحدد لها هذا الخطب لها خاطبك فلان ولا يعتمد على مجرد الوكالة العامة. وهي من حقها أن تجيز الزواج على الإطلاق، سواء زوجها من نفسه أو زوجها من غيره. بالنسبة لغير المحرمين عليها، يعني لو وكالت مثلا ابن عمه أن يزوجها فزوجها من نفسه. لا بد أيضاً أن يحدد لها ماذا يحدد لها الزواج، ويحدد لها المهر. فقالوا سواء زوجها بمهر مثل أو بدون مهر مثل، وسواء قرب الزمن فيما بين التعيين والعقد أو بعده. فيحق يحق لها أن تجيز الزواج لكن أحقيتها بالنسبة للرفض لا بد من قرب المدة يعني إذا أردت أن ترفض فيكون الرفض قريبا من العقد بالنسبة للتوكيل الذي يقع من المرأة لغيرها يقع نحوه من الرجل لغيره غيره فيجوز للرجل أن يوكل شخصا يزوجه ممن أحد فإن كان الموكل رجلا وزوجها من غير أن يستئل أو كان مرأة وزوجته من نفسها وعقد النكاح أو تولى عقد النكاح أحد أوليائها فالنكاح لازم للموكل في الحالتين على أحد القولين في المثل يعني لو رجل وكل مرأة على أن تتولى زواجه فزوجته من نفسها فالنكاح هنا لازم لماذا قالوا وجه الإلزامنا المعقول أن الرجل إذا كاره النكاح قدر على حل لأنه اتلق بيد الرجل بخلاف المرأة فلها الإجازة ولها الرد يعني فرق ما بين الصورتين أدناء الطلاب أن الرجل لو وكل شخصا ليزوجه فزوجه ممن شاء أو وكل امرأة أن تزوجه فزوجته من نفسها الرجل من حق أن يطلق ويتخلص من ذلك فيلزمه الزواج في الأصل لكن المرأة الطلاق ليس لها أو ليس بيدها وبالتالي لها الإجازة ولها الرد هنا مسألة أخرى وهي أن يتولى بعض الأولياء طرف العقد بعض الأولياء يجوز لهم أن يتولوا طرف العقد عن نفسه وعنها فيزوجها من نفسه بعد أن يعين لها الزوج يعني كما قلنا فأمرأة وكلت إذن عمها فيجوز في هذه الحالة أن يتولى عقد الزواج كولي عن نفسه وكزوج في نفس الوقت بعد أن يحدد لها أنه سيزوجها من نفسه وتربى به ويجوز له الشهادة على رضاها فإن لم يشهد يشهد, يشهد على ذلك ولكنها أقرب فهو جائز ويلاحظ أنه لا بد من وجود العدلين يعني هو هنا يتولى عقد الزواج بالأصالة عن نفس يعني بالأصالة عن نفس والنيبة عنه في نفس الوقت فهو ولي وزوج في نفس الوقت ويجود له أن يشهد على أنها رضي لكن لا يشهد على النقد فهناك فرق بين الشهادة على الرضا والشهادة على العقد آخر مسألة نتكلم عنها في هذا الدرس لو أن المرأة التي وكلت وكيلاً ليتولى العقد عنها أنكرت وقوع العقد من الوكيل أو ادعت عزل الوكيل هنا طرفين في المسألة طرف أول المرأة ادعت بعد أن أذنت للوكيل بالتدوير ادعت أنه لم يعقد عليها فالقول هنا قول من؟ قول الوكيل ولا يحتاج إلى يمين بل يصدر وهذا لو جاءها تأييد من الزوج في ذلك بالدعاء النكاح سواء كان الوكيل هو الزوج أو غيره أما إذا لم لم يؤيدها الزوج أو لم يدعي وقوع النكاح فإنها تصدق. يعني المرأة وكلت زيدا أن يتولى عقد ذواجها ثم جاء بعد ذلك فادعت أنه لم ينفذ العقد وسألنا الزوج فقال نعم لم ينفذ العقد في هذه الحالة يقبل قولي الوكيل ويصدق حينئذ بلا يمين لكن إذا لم يؤيد هذا الزوج أو لم يدعي وقوع النكاح فإنها تصدق حينئذ ولو ادعت المرأة أنها عزلت الوكيل أو ألغت الوكالة قبل العقد وادع الوكيل وقوع بعد العقد فهنا ينظر في الأمر إن طالت المدة مثل ستة أشهر مثلاً فالقول هنا قول المرأة وإن لم تطل المدة بين التوكيل وبين العقد فالقول قول من قول الوكيل وبهذا أبناءنا الطلاب نكون قد انتهينا من هذا الدرس الخامس من دروس النكاح ونتكلم إن شاء الله تعالى في الدرس التالي حول مسألة التنازع بين الأولياء وحول ما يفسخ من الأنكحة وما لا يفسخ وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته